الله غضبن ان ذندم به من فضلي عليهم يا جاه في نهايه بابي فباءوا بغضبنا على, بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين للكافرين عذاب